الدرس الثاني أقرأ وأكتب واحد استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها طالب طالبة معلم معلمة طبيب طبيبة صف مدرسة